الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان ومن علينا بنعمة العلم والإيمان إنه تعالى ولينا وتبارك الله رب العالمين اليوم إن شاء الله عز وجل نكمل هذه المجالس الطيبة العامرة بذكر الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يتقبلها منا آمين هذه النزهة التي هي شرح للنخبة نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في علم مصطلح الحديث هذه النخبة التي استفاد منها الصغير والكبير وطالب العلم والعالم وتكلمت في المرة الماضية عن المتواتر عليكم السلام وراجع سريعا على ما تكلم به الإمام ابن حجر رحمه الله كما ذكر في المزهه حتى يكتمل عندنا الف فبين الحافظ رحمه الله قسما من اقسام علوم الحديث من حيث من حيث عدد الطرق وقسم هذا القسم إلى اثنين المتواتر والآحد وجاء في المتواتر وحده فقال فهو باعتباره وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة لأن طرق جمع طريق لأن طرق جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلت والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن كما ذكرت في المرة الماضية أن قولك حدثنا فلان عن فلان هذا هو السند أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا فهذا هو المتن لذلك كان الإسناد حكاية طريق المتن والمتن منتهى إليه السند من الكلام وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذ وردت بلا حصر عدد معين وتكلمت عن العدد وأنه يكون فيه بلا حصر وهذا هو الراجح عند أهل الحديث والأثر في حد المتواتر ليس بحد معين ليس له عدد محصور وإنما يحصل به اليقين إذا اجتمع فيه عدد تحيل العادة اجتماعهم على الكذب كما عرفنا المتواتر بأنه نقل جماعة عن جماعة هذا الحديث أو حديثا معينا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ثم قال نعم ثم قال بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح وهذا هو الراجح ان شاء الله ثم ذكر الاختلاف حول العدد وقال ومنهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثنى عشر وقيل في الاربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص فأفاد العبرة هنا كما بيّن الحافظ رحمه الله باجتماع هؤلاء بحيث تحيل العادة نفي الكذب عنهم ثم قال فإذا ورد الخبر كذلك أي بهذه الشروط وانضاف إليه أن يستوي, في أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه هذه نقطة مهمة وهي أنه لا بد أن يكون الإثناد كله فيه الشروط أو مستوفي للشروط أن يكون التواتر من أول السند إلى آخره التواتر يكون من طبقة الصحابة إلى صاحب الكتاب فإذا نظرنا إلى فإذا نظرنا إلى ذلك نقول بأن هذا حديث متواتر فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد إذا الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى وأن يكون مستند انتهاء الامر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف فهنا أيضا يتكلم عن مسألة مهمة وهي أنه لا بد أن يكون استنادهم إلى أمر محسوس أي إذا نقلوا هذا الحديث ينقلونه بإثبات السماع عن بعضهم البعض بقولهم سمعنا أو أخبرنا أو شاهدنا أو غير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث من أدوات التحمل والآداء ولا يدخل في ذلك المظنون أو المتوهم أو الأمور التي ربما إذا ذكرها الراوي يظن به أنه يدلس أو غير ذلك فهذا يخرج عن معنى التواتر ثم قال رحمه الله فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الامتهاء وكان مستند انتهائهم إلى الحس وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهو المتواتر وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط وهذا المشهور هو المشهور لاستلاحي كما سيأتي إن شاء الله تعالى فكل متواتر مشهور من غير عكس وقد يقال أن الشروط الأربعة اذا حصلت, إذا حصلت استلزمت حصول العلم هو كذلك في الغالب لكن قد تتخلف عن البعض لمانع وقد وضح بهذا تعريف المتواتر وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا هنا يذكر ان هناك ربما يذكر او يظهر خلافا للمتواتر من الاحاد ويكون فيه بعض الطرق فيها حصر بلا عدد كما سيأتي شرحه لكن مع فقد بعض الشروط ويقول لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أو مع حصر بما فوق الاثنين هنا يقيد فيقول أو مع حصر بما فوق الاثنين يأتي هنا ويبين بأن الذي يدخل في عدد ليس محصور هو المتواثر وربما جاء غيره بعدد غير محصور ولا يسمى متواثر لكن هناك بعض المصطلحات أو بعض الأنواع تفقد هذه الشروط وتنحصر بعدد معين فقال او مع حصر بما فوق الاثنين اي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر او بهما اي باثنين فقط او بواحد فقط وهذا الذي سيأتي في شرح المشهور والعزيز والغريب ثم قال في ذكره المتواتر وهذا تكلمنا عليه في المرة الماضية ولكن لإفادة العلم وتأكيد الفهم فنمر عليه سريعا فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت أي أن المتواتر إذا جاء فهو يفيد العلم اليقيني ليس فيه ظن وليس فيه شك واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري وهذا هو المعتمد عند أهل الحديث والأثر بأن المتواتر يفيد العلم اليقيني بشروطه وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء هنا يذكر قولا ويرد عليه وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء أي أن الذين قالوا بأن المتواتر أو خبر التواتر يفيد العلم النظري أي لا بد من البحث فيه والنظر وليس فيه يقين بهذه المسألة فقولهم هذا ليس بشيء وسيأتي ذكر رد, الابن الص... ابن... رد ابن حجر رحمه الله على ابن الصلاح وابن حبان وغيرهم ممن أنكروا أو قللوا من المتواتر فقال وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام يعني يصل العلم به من العامي لا يحتاج إلى عالم للنظر فيه إذ النظر إذ النظر إذ النظر يترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس في, وليس في العامي أهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل لهم طيب تفضل أخي إن شاء الله ثم قال فلو كان نظريا لما حصل لهم ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال <تصفيق> يعني هذا حديث فيما أعلمه بعضهم صححه وبعضهم ضعفه لكن يعني الكثرة على ما أذكر أنه مع تحسين هذا الحديث والله أعلم لكن يعني إن صح الخبر أو ضعفة فلن يضر ذلك في شيء إن شاء الله عز وجل طيب فقال رحمه الله ولاحى بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة وأن الضرورية يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر لذلك ذكر رحمه الله بأن المتواتر يستطيع العامي أن يتوصل إليه وأن يعرفه وأن يعمل به لكن الذي فيه علم نظري لابد للناظر فيه أن يكون له أهلية النظر وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد كما ذكرت في أول كلام على المتواتر أن بعضهم بعضهم قال بأن المتواتر ليس من مباحث الإسناد لأنه لا يحتاج إلى نظر لا يحتاج إلى نظر فلذلك أخرجوه من علم الإسناد لأن علم الإسناد من جملة العلوم التي ينظر فيها من حيث الاستدلال وينظر فيها بالنظر إلى أحوال الرواه وسلامة الإسناد لكن المتواتر كما قلت بأنه ينظر فيه فقط إلى عدالة الرواه ولا ينظر إلى ضبطهم ولا ينظر إلى ضبطهم ثم قال لانه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الاسناد اذ علم الاسناد يبحث فيه يبحث فيه عن صحة الحديث او ضعفه ليعمل ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الآداء والمتواتر لا يبحث أو لا يبحث عن الرجال أو يبحث عن رجالهم والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث وهنا كلام الحافظ رحمه الله يقصد أنه لا يبحث عن رجاله من حيث الضبط لكن يبحث من حيث العدالة ويستثنى من ذلك طبقة الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم عدول واتفق أهل الحديث والأثر على أنهم عدول فلو بحثنا وفي تحقيق ذكر أنه من مباحث أصول الفقه ما يعرف اللهم استعلم نعم فلذلك طبقة الصحابة نعم ذكر أنه المباحث في وصول الفقه ربما لكن يعني قول بعضهم أنه يخرج من علم الإسناد لكنه يندرج تحت علم الاسناد ايضا من حيث النظر في احوال رواته من حيث العدالة لكن من حيث الضبط فلا ينظر في احواله وطبقه الصحابه لا لا يبحث فيها لا ضبط لا عدالة ولا ضبط لأنهم اجتمعوا على حديث فلا ينظر إلى عدالتهم لأنهم اجتمعوا على ذلك ومن حيث العدالة لا ينظر إلى عدالتهم لأنهم عدون ومن بعد طبقة, طبقة الصحابة ينظر في عدالة الرواح عند المتواتر وفي غير المتواتر من الأحاد ينظر في غير طبقة الصحابة من التابعين ومن بعدهم من حيث العدالة والضبط من حيث العدالة والضبط ثم قال فائدة ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعي ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقوله يعز يعني يندر العزة معناها الندرة فهو يعني ابن الصلاح يقول بأنه نادر هذا القسم من أقسام علوم الحديث فهو المعروف بالمتواتر عندكم يعز نهو مستعون انا حاولت ااتي بالطبعة التي ارسلها اخي للمرة الماضية لكن الله المستعان يعني ما زالت الطبعة القديمة عندي الله المستعان يا عندي بتاع مكتبة اسمها مكتبة العلم هي التي طبعت الكتاب لكن طبعة قديمة يعني وربما فيها سقط كثير يعني. الله المستعب لكن ليس عليها تحقيق ولا تشكيل الله المستعب عليكم السلام طيب خيروا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك فهو ابن الصلاح رحمه الله يبين أن المتواتر ينظر وجوده في كتب السنة ورد عليه الامام ابن حجر رحمه الله بقوله وما ادعاه من العزة ممنوع وما ادعاه من العزة ممنوع اي لا يجوز اطلاق اللفظ بالعزة على المتواتر وكذا ما ادعاه غيره من العدم لان هناك من غير ابن الصلاح من قال بالعدم اي ليس هناك وجودا للمتواتر على الاطلاق لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لأبعاد العادة أن يتواطئوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا فهنا أرد عليهم ردا شديدا رحمه الله بأنهم يعني بقوله نشأ ذلك أو هذه الأقوال عن قلة للطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال ولا يخفى على كثير من الناس معرفة ابن الصلاح وابن حبان وغيرهم من أهل الحديث والأثر الذين كانوا على دراية وعلم لعلوم الحديث وقواعده لكن هذا القول من الإمام ابن حجر رحمه الله في رد على من يدعي ذكر شيء وهو في الأصل موجود وكثير من أهل الحديث قديما وحديثا تكلموا في هذا الأمر وإن كانت بعض المصنفات قديما لم تذكر ذلك صراحة ولكن مضمون ما يتكلمون فيه هو كذلك ثم قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيت أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرا وكما بينت أن هناك من الكتب التي عنيت بذلك أو خصصت بذلك مثل الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي وأيضا نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني وغير ذلك وذكرت بأن هناك من أهل العلم من قسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي وقلت بأن المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعنى كحديث من كذب علي متعمدا وهناك متواتر معنوي أي تواتر معناه فقط كما جاء في أحاديث رفع اليدين وغير ذلك وتكلم كما ذكرت نص كلام الإمام بن تيمية رحمه الله في المرة الماضية عن المتواتر وما يثبت به عليكم السلام ورحمة الله وما يكون حوله من الكلام وأيضا هناك كلام لتلميذه ابن القيم رحمه الله وغيرهم من أهل الحديث والأثر وهذا ليس فيه مشكلة إنما سيأتي الكلام حول أقسام الأحاد وما يكون فيه من رد بعضهم على بعض الأقسام والإمام ابن حجر رحمه الله جاء للقسم الثاني من أقسام الحديث من حيث مجيئه إلينا بخبر الأحاد وخبر الأحد من اسمه أنه فيه أشخاص معينين كشخص ينقل عن شخص حديث أو اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة لم يبلغ حد التواتر كما سيأتي في تعريف كل قسم قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين وقيد قوله عند المحدثين ليخرج عن معنى المشهور العام الذي هو معروف بالشهرة اما المشهور الاصطلاحي وهو عند اهل الحديث فهو روايه اثنين عن اثنين في كل طبقات السند لم يبلغ حد التواتر وبذلك يتضح لنا أن التواتر له أكثر من معنى وقد جاء البيقوني رحمه الله في بيقونيته وقال عزيز المروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وهذا رد عليه بسبب هذا التعريف وهذا ما ذهب إليه ابن الصلاح وابن منده رحمهم الله وجاءوا بقول أن المشهور ثلاثة عن ثلاثة وابن الصلاح وابن منده يرون بأن المشهور فوق ما ثلاثة وهذا الذي تبعه عليهم البيقون رحمه الله وهنا ابن حجر بيّن بأن المشهور ما له طرق محصورة أي عدد معين بأكثر من اثنين وهو المشهور نعم ولكن الراجح كما وصف كثير من أهل الحديث أنه ما رواه ثلاثة فأكثر كما بيّن الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى العدد يكون محصورا ليس بالكثرة التي تبلغ حد التواتر الكثرة تقف عند حد التواتر أي الجماعة أو العدد الذي به تحصل اجتماع معين عليكم السلام ورحمة الله تحيل العادة اجتماعهم على الكذب فإذا وصل إلى هذا الحد سمي متواتر لذلك ابن حجر رحمه الله قال بأكثر من اثنين وهو المشهور والمشهور كما قلت منه اصطلاحي ومنهم غير اصطلاحي و ابن حجر رحمه الله قبل أن أسرب الكلام حول غير الاستلاحي بيّن بأن هناك قسما اسمه المستفيد فقال سمّي بذلك لوضوحه أي عائد من هذا الكلام على المشهور لقوله بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي وهو المستفيض على رأي وعليكم السلام رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية, كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن هذه المسألة إن كانت لا تحتاج إلى كلام كثير ولكن المستفيد والمشهور وابن حجر رحمه الله فصل في المسألة وبيّن أقوال الأ أو الآراء التي قالت بالمغايرة أو بالموافقة كقوله منهم من غير بين المستفيض والمشهور أي قال بأن المستفيض غير المشهور وبيّن بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء أي العدد في أول الإسناد ثلاثة وفي آخر الإسناد ثلاثة في أول الإسناد خمسة وفي آخر الإسناد خمسة أما المشهور فربما تجد ثلاثة يروون عن أربعة يروون عن خمسة وهكذا ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن ومنهم من جمع بين الاثنين قال والمشهور هو المستفيد كما قال الحافظ رحمه الله وهو المستفيض على رأيه والكلام يطول في هذه المسألة وفصل فيها النووي وليس فيها مجال للكلام كبير فالعبرة هنا بأن المستفيض وهو يقل لذكره يعني قريب من المشهور والحافظ رحمه الله رجح أو ربما ذكر ذلك من باب القرب للمسألة بأنه يقول هو المستفيد على رأيه هو المستفيد على رأيه نعم بارك هو ما رواه ثلاثة فأكثر أو كما قال الحافظ أكثر من اثنين لأن العزيزة هو ما رواه اثنين عن اثنين أما المشهور فهو ثلاثة عن ثلاثة لم يبلغ حد التوتر معي في صوت ان شاء الله نعم لو رو 2 يدخل في العزيز ليس المشهور كما سيأتي تفصيل العزيز ان شاء الله تعالى. ولذلك رد على البيقوني رحمه الله في قوله عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة هنا غاير بين التعريف ولكن سبقه اليه ابن الصلاح والديمندة وغيرهم من اهل العلم في هذا الكلام في هذا الكلام طيب هناك أقسام دي المشهور غير الاصطلاح وهو مشهور وربما سمعه الكثير مشهور عند أهل الحديث كحديث أنس قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وهذا حديث متفق عليه وهناك مشهور عند أهل الحديث والعلماء عامة كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعند الفقهاء حديث أبغض الحلال عند الله طلق وهذا حديث ضعيف لكن يأخذ هنا من الشهرة المعروفة أي أنه يكثر من ذكره هذه شهرة عامة ليست اصطلاحية نعم وغير ذلك من الكلام وغير ذلك من الكلام طيب اللهم استعان طيب نجعل ان شاء الله تعالى العزيز والغريب في المرة الخادمة وأكتفي بهذا بارك الله فيكم لعل يكون في ذلك إفادة إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم ونفع بكم وتقبل الله مننا ومنكم والحمد لله رب العالمين سبحانه الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم